والذينَ لا يدِعُونَ مَعَ اللهَّ إلَ هن آآخَرَ وَلَا يَقُسُونَ الن الشَّلَِّ حَمظَمَ الله إِا بِالْحَبُّ إِلَّا بِالحَبْتِ وَلَا يَجْنون وَمَ يَففعلذِكَ يَقَزَمَ يُضَعََتْ لَ العذاابُ يَوْمَنُ قِامَةِ وَيَقُْود فيه مهانَ إَِّا م تَذَ وَآمَنَ عَمِعملَلَ قَالِحًا فَأول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 أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها سحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما